لك الحمد يا مولايا في السر والجهر على نعمة القرآن يسارت للذكر وضل هدى للناس من كل ظلمة دلائله غر وسامية القدر وصليت تعظيما وسلمت سرمدا على الم مصطفى والالي مع صاحبه الزهري وبعد فهذا ما رواه معدل بروضته الفيحاء من طيب النشرين بإسناده عن حفص الحبر من تلا على عاصم وهو المكناب أبا بكر ففي <تصفيق> البادي بالأجزاء ليس مخيرا لبسمات بل للتبرك مستقرين ومتصلا والستوى من فاصل قصرا ولا ساكتا قبل الهمز من طرق القصر وما مد للتعظيم منها ولم يجئ بها وجه ولا ظنات تسري وفي موضعي آلانا ذاكرين مع الله أبدلها مع المادي ذي الوفري وأشميم بتأمنا ويلهاث فأدغي من مع اركاب ونخلقكم اتما ولا تزري وبرنا مرقادنا كذا له عوجا لا سكت في الاربع الغري وعنه سقوط المد في عين وارد وتفخيم را فرق لدى ايات البحر واتاني نمل فاحذف الياء واقفا كذا احذف من سلاس لا بالدهر وبالسين لا بالصادق الأم هم وبالوجهين في فرديه النكر وفي ياب صوت الأولى وفي الخالق بسطاة وياسين نون ضعفار من كذا أجري ولكن مع الإظهار صادوا